قلنا ان الاجتماعات عليكم السلام ورحمه الله التي ذكرت على قاعده ان المثل يضمن بالمثل والقيم يضمن بالقيمه لا قيمه لها فإنها زائدا على أنها إجماعات منقولة حتى لو كانت الإجماعات المنقولة في الموارد الأخرى حجة فيما نحن فيه ساقط سقوطا ذريعا لأن الاختلافات الكثيرة الواردة في كلمات الأصحاب المنقول في مكاتب الشيخ الأنصاري وغير مكاتب الشيخ الأنصاري هذه الاختلافات تجعلنا لا نستطيع أن نعتمد على إجماعا من هذا القبيل لانه في كثير من الموارد وقع الخلاف لديهم في المصداق فما هو المقصود بالمثلي وما هو المقصود بالقيمي وقد حدفنا نقل هذه الأقوال اعتمادا عليكم يعني أنا آخذ وقتكم الشريف بنقل هذه الأقوال أراه غبنا لكم وانتو راجعوها فإذا سقط الإجماع تنتهي النوبة إلى ال... أدلة اللفظية وإلى ما يدعى من أنه سير أقلائية فلنلحظ هذين الأمرين الأدلة اللفظية من ناحية والسير العقلائي من ناحية أخرى لكي نرى أنه هل نستطيع أن نصل حقا الى التفصيل بين المثليات والقيميات وتقسيم الاموال الى قسمين اموال مثلية واموال قيمية او لا اما الروايات فما يلي رواية على اليد هذه روايات على اليد مصدرها أنا ما أخذه من مستدرك الوسائل وهي أساسا أظنها إذا ما ما مشتبه أظنها وارد في غوال لآلي أساسا أظن هالشكل أساني اليوم ما رجعت فيما أذكر أنها وارد في غوال لآلي ومستدرك مع خدم غوال الله مستدرك البسائل المجلد السابع عشر كتاب الغصب باب تحريمه ووجوب رد المخصوب إلى مالكه الحديث الرابع صفحة اثماني واثماني فيقال أن رواية على اليد تدل على وجوب إرجاع المثل على اليد ما أخذت عليكم السلام رحمه الله خو إن كانت العين موجودة خو يرجعها وإذا ما موجودة فأقرب شيء إلى إرجاع العين إرجاع المثل فيدل على إرجاع المثل مثلا السيد الخوئي رحمه الله ناقش في ذلك ونقاشات السيد الخوي ما يلي اولا يقول ان الروايه ساقطه سنده ما له سند مرسله ثانيا بل عفوا وقبل ثانيا ولا تقل انها منجبره بعمل الاصحاب هو تعلمون ان السيد الخوي اساسا ما يؤمن بفكرة انجبار السند بعمل الاصحاب هو يؤمن بهذه الفكرة لكن حتى لو بنينا يقول فلنقبل انجبار الروايات الرعيفة بعمل الاصحاب لكن من قال لنا أن عمل الأصحاب كان بهذه الروايه فإن الوجوه عديدة لعلهم نظروا إلى وجه آخر غير هذا فليست منجبره بعمل الاصحاب ثم لو فرضنا ان الروايتان تام سندان او منجبره بعمل الاصحاب الروايه غير تام دلالتان ذلك لأن الروايه على اليد انما دلت على اصل الطماطم على اليد ما اخذت حتى تؤدي وحتى لو أتلفته عليها هذا يجب أن يخرج نفسه من الضمان بشكل ما لا أشفر أما بأي شكل لو كانت العين موجوده طبعا ضمانه عبارة عن وجوب ردها الضمانها عبارة عن وجوب ردها هذا هو أما لو كانت العين ما موجوده هل يرجع المثل أو يرجع القيمة هذا الرواية ساكت عنه نعم قد تقول أنه ببركة السيرة العقلائية نفهم أن المقصود بإرجاعها إرجاع مثلها قد تقول هكذا لكن لو انت يقول سئل يقول لو انتهينا إلى هذا فلم لا نتمسك ابتداً بالسيرة العقلائية السيرة العقلائية في حد ذاتها في حد ذاتها دليل ونقبلها حسب ما يقول السيد الخوي نقبلها فلا, فلا قيمة بعد يعني ضم قيلت على اليد الى تلك السيره و الحجر الى جنب الانسان ولا قيمه له وانما يكون قيلنا تلك السيره هذا هو هذه هي الروايه الاولى الروايه الثانيه حرمه ماله كحرمة دمه هذا اذا تنون المصدر ماله الوسائل المجلد الثاني عشر بسبب المجلد الثاني عشر بحسب طبعة آل البيت باب 158 من احكام القشرة الحديث الثالث صفحة 297 هذه الرواية إما أن نقول أنها تدل على الحرمة التكليفية حرام يصب ماله كما يحرم دمه إن قلنا هكذا إذن لا علاقة الروايه بما نعرفه وإما أن نقول بالحرمة الوضعية والضمان على أساس أنه شبه حرمة ماله بحرمة دمه وحرمة الدم به حرمة وضعية به ضمان يقينا هذا شبيه بذلك إذن فيه ضمان خب دل على الضمان أما أن ضمان يكون بالمثل فلم يثبت هذا ما إلى علاقة به الرواية وإما أن نقول أن هذه الرواية بقرينة السيرة العقلائيه القائمة على ضمان المثل يدل على ضمان تدل على ضمان المثل. خب ان إن كان هكذا لم لا نتنسك ابتداء بالسيرة العقلائية ومه هذه إلى تلك رم الحجر إلى جنب الإنسان الثالث القاعدة المتصيدة وفق رئيس سيد الخوي رحمه الله القاعدة المتصيده من الروايات، وهي قاعدة من أثلف مال الغير، فهو له ضامن. هذا ايضا إن دل على شيء، دل على ضمان على أن من أثلف حتى إذا كان هذا الذي أثلف آخذاً بالمال بالبيع الفاسد وليس بثأب. فهو ذو الضال اما ان الضمال بالمثل او بالقيمة كيف نعرف ذلك ايضا قل اننا نضم ذلك الى السيرة العقلائية القائل بضمان المثل ونقول ان الرواية منصرف الى ضمان المثل بقرينة السيرة العقلائية خب قول هكذا عندئذ لم لا نتمسك ابتداءا بالسيرة العقلائية وهذه الرواية ضمها الى السيرة العقلائية طم الحجر الى جنب الانسان الرابع قولوا تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هذا الدليل امتيازه عن الادله السابقه ان كلمه المثل وارد في الدليل وهي قران اي قراني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم السيد الخوي رحمه الله يشرح أن هذا ما له علاقة بضمان المثل اصلا والحث معه واضح أن هذا ما إلى علاقة بضمان المثل فإن هذه الآية تفسيرها أحد تفسيرين لا تأثيرهم إما أن الآية تنبر إلى مسألة القاتل قتال المشركين في أشهر الحرم أنه يحرم حتى المشركين حتى المشركين لا تقاتلهم في أشهر الحرم إلا إذا هم قاتلوكم عند إذن الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص خب قاتلوهم إذا هم قاتلكم قاتلوهم ولو في الشهر الحرام فما نعتدى عليكم أن يكون المقصود بالاعتداء مسألة القتل فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم القاتل هم قاتلكم في الشهر الحرام خو أنتم قاتلوا في الشهر الحرام لتقولوا إحنا نصبر إلى أن ينتهي الشهر الحرام خو إن هذا تفسير إن صح هذا التفسير إذن الآية ما لا علاقة بمسألة ضمان المال وأن ضمان المال يكون بالمثل أو بالقيمة وأما إن أخذنا بالتفسير الآخر وهو الإطلاق من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم حتى غير القتل أي اعتداء وحتى غير المشركين حتى غير شهر الحرام يشقعد عام من اعتداء من اعتداء عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتداء عليكم أنتم تعلمون أن حديثنا ليس في الاعتداء هذا الذي هذا الذي أخذ المال مني فاسد أصلا ليس معتديا ما ما معتدي ليس الكلام ما رد أنا اعتدي علي أصلا قد أكون أصلا أنا ما غاصد للاعتداء عليه ليس الكلام في الاعتداء أصلا إنما الكلام في ضمانه هو بعد أن أتلف مالي قول بلا اعتداء أتلف مالي ضامن. يضمن ماذا؟ يضمن المثل أو يضمن القيمة؟ ضمان المثل أو ضمان القيمة شيء واعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم شيء آخر لا علاقة لأحد ما من آخر فالآية حتى على هذا التفسير أجنب عن عين هذه عمدة الروايات سمعت بانتو افحصوا الروايات شوفوا هل تخصل رواية اخرى او لا عمدة الروايات والآية القرآنية عمدة النصوص اقصد هذه والأخير خب آية القرآنية اما الوجه الذي استدل به السيد الخوي رحمه الله وأصر عليه هذا خارج عن النصوص ليست رواية ولا آية هو يؤمن بالسيرة العقلائية يقول السيرة العقلائية تقتضي ومن المثل نعم حينما لا يك... لا يوجد مثل بعد السيرة العقلائية كيف تتصدى ضمان المثل المثل ما موجود وهذا ما يكون قيميا ففي الم ففي نثبت ضمان المثل بالسيرة العقلائية أما في القيمي خب ما نجل لأنه لا يوجد مثل حتى تدل الشرع العقلائية على ضمان المثل مثلا ويقول لعل النصوص على الضمان إنما لم تذكر ضمان المثل اعت... اعتمادا على السير لأن هذا شيء واضح للأقلق أنه مع وجود المثل يضمن المثل نعم هذا له هذا الطارس من البيان لازمه أنه في القيميات لو فرضت صدفة وجود المثل صدفة خيمن يوجد مثل في القديميات يجب ان نقول أنه يضمن المثل حتى في القديميات لو وجد صدفة المثل ان جه شي في الصدف تمسكا بالشريعه العقليه يبقى أنه إلا أن نجد دليلا لفظيا في القيميات أن المضمون هو القيمة حتى لو وجد صدفة له مثل وهذا ما, ما سيلقينا في بحث الأدلة اللفظية التي تمسك بها في القيميات وهذا ما سيأتي إن شاء الله نحن فعلا بحثنا في المثل الى ان ننهي بحث المثلي وننتقل الى بحث القيمي نبحث ان شاء الله الروايات انا ظنا ان اقول لكم نقطه وهو اني عندي بحث مفصل في المثلي والقيمي في كتابي فقه العقود اواخر المجلد الثاني او اخر المجلد الثاني وآخر فهذا ينفعكم إذا تطالعوه وإن كان هناك فرق بين بين العرض الذي عرضته هناك بعض الفوارق بين العرض الذي عرضته هناك والعرض الذي الآن دع في كتاب البيض لكنه أموما ينفعكم لو أنكم تطالعون ذاك الكتاب هذا ألفت نظاركم إلى ذلك خب هذه السيرة التي يقولها السيد الخوئ رحمه الله في الجملة صحيفة ولكن في الجملة ما صحيفة يعني ما, ما نرفضها رفضا كاملا نقينا السيرة العقلائية تختطي ذلك ولكن الشيء الموجود عندنا هو أنه السيرة العقلائية قائمة على شيئين وليس على شيء واحد يجب أن نلحظهما معا السيرة العقلائية قائمة على ضمان المثل كذلك السيره العقلائيه قائمه على ضمان القيمه الاستعماليه ما اقول قائمه على ضمان القيمه السوقيه لو أنه صدفة قبل أن نلتفت إلى بطلان البيع فيرجع لي هذا الذي أخذ المبيع مني يرجع إلي أو يرجع مثل إلي لو أنه صدفتان انكسرت القيمة السوقية للمال باستيراد التجار التجار السوردوا هذا الجنس وبمثل ما كان عندي فانكسرت القيمة السوقية طبعا هذا المشتري مني خم من لي السيرة لا تقتضي ضمان القيمه السوقية هو يأتي ويرجع لي مثل ما تلف عندي تلف عندي يرجع لي مثل ما تلف صدفة الآن أنا خسرت يعني أنا خسرت باعتبار أنه بالقيمة السوق نزلت بإيراد التجار هذا لا يقول عزل. لا يقول عاقل عادة بأنه هذا هذا النزول يوجب ضماد قد نقول بذلك في باب الغصب قد نقول بذلك نقول أنت أيها الغاصب خسرتني قد نقوم بذلك لكن في في ما نحن فيه حتما لا يقول غلاب ذلك هذا صح ولكن حينما تكون السي... الغيما السعمالية نزلت من قبيل الثلج اللي يمثلون به ثلج يخ وغير فارسين بعته ثلجا في أيام الصيف والتفتنا إلى بطلان المعاملة في أيام الشتاء والبرد القارص والذي لا قيمه للثلج قيمه استعمالية مو قيمه السوقية قيمة استعمالية سقطت خب يقول يجيب لزين الباطن بخدمتكم يا خبفة هو من الثلج أكثر مما أخده مني يقول اتفضل هذا الثلج على كل حالة فهنا لو سقطت القيمة الاستعماليه هل نقول أنه خوب المثل السيرة العقلائية تقتضي ضمان المثل، حتماً لا. والسيد الخوي التف رحمه الله التفت إلى هذا النقص أو إلى هذا الإشكال، التفت إليه. فقال: فقال لو سقط الثلج. أو سقط العين سقطت العين أو سقط المثل عن القيمة نهائيا كما في مثال الثلج في قلب الشتاء اللي أصلا ما حد يشتري ثلج،, ثلج لا قيمة له لو سقط نهائيا الصحف هنا نقول ب يجب أن يرجع إلى القيمه وذلك لأن العقلاء الذين أوجبوا المثل أو قامت سيرتهم على إرجاع المثل قامت سيرتهم على إرجاع المثل بعد انحفاظ أصل المالية فإن الضمان اصلا هو على أساس المالية هذا ماله وهذا المال مضمون أما الثلج في قلب الشتاء ليس مالاً ولهذا ننتهي إلى قيمة إلى ضمان الماليه أما إذا لم يسقط عن القيمة وإنما نزلت قيمته الثلج بعته أنا على زيد في الصيف وكان الثلج غالي القيمة كلش غالية وأنا أذكر أيام نجف مالي والأيام اللي أكثر الناس لم يكونوا يمتلكون ثلاجات أنا هم ما فمغرب للإفطار كنا نذهب إلى السوق قطعه صغيرة من الثلج كنا نشتري بقيمة غالية بعدين صار الخريف الخريف أيضا الثلج ينفع لكنه ضعفت القيمة. قلت القيمة يقول سيد الخوي رحمه الله أنها ضعفت ضعفت المثل لم يسقط عن القيمة لو سقط عن القيمة صار بمنزلة التالف المثل الذي أصلا سقطت قيمته يعتبر تالف ولهذا ننتقل إلى القيمة أما إذا لا القيمة، لكن القيمة نزلت، ورغم أن القيمة السعمالية هنا نزلت، مو القيمه السوقية. يقول خ هذا بعد هذا الشخص ليس غاملاً إلّي. المثل السيرة العقلائية دلت على مثل. لا ادري نقبل كيف نقبل هذا الكلام أنا ما أت يعني كيف العقلاء ما يحكمون بأنه الثلج في الخريف غيره في الصيف ما ابي كيف فصل رحمه الله إلى النتيجه ان هنا المثل نزلت قيمته يقيس هذا كانما بنزول القيمه السوقيه كيف هم القيمه السوقيه نقول نزلت نزلت بجهنم هذا هذا مثل ذاك عطيه كانما يقيسه بذلك ويقول نزلت قيمته نزلت. أنا بعد هنا ما أظن ومن هنا وصل إلى نتيغ غريب رحمه الله النتيغ الغريب اللي وصل إلها هذا يقول هذا الثلج الذي اشتراه مني في قلب الصيف ثم افتهمنا اطلعنا على بطلان البيع في قلب الشتاء والذي الثلج فيه لا قيمه له أصلا ما القيمة يقول اعترفنا أنه هنا يضمن الماليه لأن مثل الساقط عن القيمة يعتبر بحكم التالف تلفان فيضمن وضمان ضمن القيمة خب أي قيمة أي قيمة يقول أدنى القيم يعني يقول لاحظوا أواخر أيام الخريف اللي الثلج كان القيم ولو قليلا أدنى القيم يضمنه وليس وليس أعلى القيم ليس قيمه الثلج في الصيف هذا ويطبق السير العقلي يعني رحمه الله كيف تكون عندها الارتكاز العقلائي ما أود لك أنه كيف يقال في هذا الفعض أنه السيرة لا تقتضي وفط أعلى القيام أو, أو قيمة متوسطة يقول له يوجب هذا حينما سقط عن القيمه بقية في ذمة هذا الشخص قيمته اخر يوم قبل ما يسقط نهائيا ايش قلت كان لا كريم متكر يعطي هذا اخذ تلف هذا اخذ تلف انهم تلف في قيمه قد قليله من السنه الثالث هو رحمه الله يقول ما دامت له قيمه بنتفق انا هو أظن يغيسه بمسألة القيمه السوقيه اظن هيك يعني يخلط يقول رحمه الله يقول وأدنا الشاهد من الروايات أيضا على هذا المعنى هذا الشاهد يذكر بعنوان مؤيد. ما يذكر بعنوان دليل يذكر بعنوان مؤيد يقول ما رواه ما روي عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس وهو يونس بن عبد الرحمن الذي وثق قال كتبت الى ابي الحسن الرضا عليه السلام إنه كان لي على رجل عشرة دراهم وإن السلطان أسقط تلك دراهم، وجاء بدراهم أغلى من تلك الدراهم الأولى بدل السكة مالتا أخر الدرهم طبعا تعلمون أن الدرهم ذاك الوقت مو مثل الدرهم في زماننا الدرهم ذاك الوقت من فضة وإلى قيمة ما يسقط عن القيمة نهائيا ما يسقط حتى لو أن السلطان أسقط ما يسقط نهائيا لأنه على الأقل قيمة الفضة لكنه السلطان يستطيع أن يسقط سكته فتسقط عن القيمة يعني تطعف قيمته وأتى بدراهم أغلى أو في بعض النسخ أعلى أعلى أو أغلى وأكبر من الدراهم الأولى لان السك مالته ضرب على الدرهم الجديد فصار هذا أغلى من ذاك ولها اليوم وضيعة الان الدراهم الاولى لها وضيعة يعني نزلت قيمتها في باعتبار اسقاط السك فاي شيء لي عليه الاولى التي اسقطها السلطان او الدراهم التي اجازها السلطان الآن ما الذي أأخذ منه هو مستعد أن ينطيني الدراهم الأولى هذا يجوز تفرغ دمت بإعطاء الدراهم الأولى أو لا أنا أريد منه الدراهم الحالية لأنها هي الرائجة فكتب عليه السلام لك الدراهم الأولى فيقول السيد الأخوي رحمه الله يقول شوف هذا ليش يقول هذا الامر يقول ولا تقل انه أن هذا هذا صار سقوط كامل لأن الشيطان أسقطت تلك الداران فالسقوط كامل صار وهذا خرافه ما قلنا به لانه هو قبل ان نولد السقوط الكامل نرجع إلى الدنيا فيقول رحمه الله لا هذا سقوط كامل لان الدراهم مختتة مو مثل عندنا اللي ما لها قيمه بذاتها لولا السكه كل قيمه مال مو ممكن ان الدراهم لها انما الدراهم حتى بعد الاسقاط لها قيمه لأنها فضه على الاخر والفضه لها قيمه ايران يقول الروي دلت على أنه المث ما دام له قيمة يبقى هو المث ويبقى هو المضمون هذه الرواية مصدر الرواية في طبعة آل البيت المجلد الثاني عشر باب عشرين من الصرف الحديث الثاني صفحة مائتين وستة هذا في مجلد أول البيت وفي مجلد وفي طبعة الرباني رحمه الله والصرف في طبعة الرباني يصير مجلد المجلد الثاني عشر الباب هو نفس الباب الابواب ما تختلف لكن المجلد الثاني عشر صفحة 488 الحديث الثاني هذا هذا طالعوه حتى نبحثه غدا ان شاء الله الان بعد قريب الاذان نكتفي بهذا المقدار وصلنا الى هذا المؤيد اللي هو بحث لنرى ان هذا المؤيد هل حقا يؤيد كلام السيل الخوي او لا